قَا يَائِ بِليسُ مَا لكَ أََّ تكَُ مَا السَّجِين وَلَ ي بليسُ مَا لكأََّ تَكَُ مَا السَّجِدين قَالَم أكُل لِأَسجُدَ لِبَشَلٍ خَلَقُ تَعُومِ ان بَشَرًا خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ فَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال رب تنظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين قال قال رب بما أغويتني بِمَا لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم إلا عبادك, منهم إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ قَالَ آذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ وَبِاذِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ إِنَّ غَنِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ الْمَعِين لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام امنين ادخلوها بسلام امنين ونذرنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ونذرنا ما في صدورهم يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ نَبِّ الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم ونبئهم عن ضيف ابراهيم